يا ايها الذين امنوا لا تمسوا شعائر الله ولا الشهر, الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا من البيت الحرام يدرون فضلا من ربهم يدرون فضلا من واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرم منكم سماعون قوم ان قدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وداووا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما يؤكل غير الله به والمنخنقه والموقوطه والمنخنقة والموقوذة والمتربية والنطيحة وما, وما أكل السبل إلا ما ذكيتم وما ذبع على النتب وأن تستختموا بالأزلام لا لكم فصف اليوم الْيَوْمَ الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوون اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن الضر في مغمطة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ما ما أحل لهم كل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله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 وانسعوا بروتكم وأرضلكم إلى الكعبين وإن كنتم دنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائق أو لا أولا مسكم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرجه ولكن يريد ليطهركم وليجن نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمت الله عليكم وميساقه الذي واتقكم به اذ قلتم تمعنا واطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله سهداء بالخط ولا يجرمنكم سنآن قوم على ألا تعزلوا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 يا ايها الذين امنوا القرون عمت الله عليكم اذ هم قوم ان يرجفوا اليكم ايديهم فتفى ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد اخذ الله ميذاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثناء عشر نقيب وقال الله اني معكم لان قمتم الصلاه غير مدقعا غير مدقعا وان كنتم بيوتهم وعذرتهم وعذرهم الله قربا فادرن الله عفوا عنكم زيارتكم ولو جنات تجي من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم نيزاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحذرون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على غائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم وصح. ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا مما ذكرو به فارضينا بينهم العداوه والبغضاء عند يوم القيامه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تغفون من الكتاب ويعقوا عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه يهدي به الله من اتبع رضوانه شبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإلمه ويهديهم إلى قراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد من يهلك المسيح ابن مريم وهمه ومن في الأرض جميعا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 تغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما قَدْ المطير يا أهل الكتاب قد جاءكم فَتْرَةٍ يبين لكم على فكرة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا, أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير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 يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا عَلَى ادباركم فتنقرضوا قادرين قالوا يا مُوسَى إِنَّ فيها قَوْمًا جَبَّارِينَ وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فإنا قال رتلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعد الله فتوسلوا إن كنتم مقنين قالوا لا موسى إنا لن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 وَقَدْ عَلَيْهِم مَّنَابِرَ أَبْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إذ قربا قُرْبَانًا فَتُقْبَلَ مِنَّا أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَتَقَبَّل مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا قَتْلَنَّتَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بباسط يدي إليك لأقتلك إِنِّي أخاف الله رب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 ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا, إلا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ان الذين كفروا لو له ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم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 ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فأخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فِتْنَتَهُ فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم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 يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفقوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا ما واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون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 ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون وانزلنا إِلَيْكَ الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عَلَيْهِ فاحكم بينهم ومهيمنا عَلَيْهِ فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق.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 ومن أَحْسَنُ من الله حقما لقوم يوقنون يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فَإِنَّهُ منهم إِنَّ الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تُصِيبَنَا تصيبنا فَعَسَى فعسى الله أن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ بالفتح أَمْرٍ أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا فِي في نَادِمِينَ نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاطرين. يا أيها الذين آمَنُوا مَنْ يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو مذلهم.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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنَّ آمَنَّا بِاللَّهِ إِلَّا أَنَّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي من لعنه الله ورضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكف وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون وترا كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحتة بئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحتة بئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ويعنوا بما قالوا بل يداهم بسوطتان ينفق كيف يشاء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 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجين وما أنسل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون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 ولا كثيرا منهم ما انسل اليك من ربك طغانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امنوا بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل لا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تضلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا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 وَلَوَّ غَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لَتَجِدَنَّ نَّشَدَ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَكْثَرَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُدُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ الله حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ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 فذلك يبين الله لكم ماياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمس والأنصاب والأذان رجس من عمل الشيطان فجتنبوا فجتنبوا لعلكم تفلرون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسل ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتبون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما صعبوا إذا متقوا وآمنوا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنابه أيديكم ورماحكم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 أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وَحُرِّمَ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد مالك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وان الله بكل شيء عليم اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسألكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عب الله عنها والله غَفُورٌ الحليم قد سالها قوم من قَبْلِكُمْ ثم أَصْبَحُوا بها كافرين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 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ إِثْنَانِ ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فأصابتكم مصيبة الموت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 من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعكدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أبنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا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 قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وانت خير الرابطين قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه أحدا من العالمين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 ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما ترفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم بالله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير